في ذ م ة الله يقول عبد الله في ضحى أ ح د ا ل أ ي ا م ودرجات ا ل ح ر ا ر ة ع ا ل ي ة انطلقت أ ن ا وزميل عمل لي إ ل ى منطقه ب ع ي د ة في م ه م ة عمل وكان صاحبي يتولى ا ل ق ي ا د ة وكنت بجانبه بين نائم و ي ق ف ا ن كنت أ ن ب ه ه ب س ر ع ة ا ل م ح د د ة كلما تجاوز ذلك كنا نستمع إ ل ى شريط ل أ ح د المشايخ وكان يتكلم فيه عن ا ل ج ن ة ونعيمها وقبل وصولنا إ ل ى تلك المنطقه حدث ما لم يكن على البال ولا على الحسبان ا ن ت ج ر ا ل إ ط ا ر الخلفي لسيارتنا من ش د ة ا ل ح ر ا ر ة و ت ب ب ا م ت ف ج ا ر ه صوتا عاليا مما أ ر ب ك صاحبي و أ ف ق د ه ا ل س ي ط ر ة تماما على ا ل س ي ا ر ة ا ل س ي ا ر ة التي أ خ ذ ا ل س ف ي ر بنا ك س ف ي ن ة بلا ربان تتقاذفها ا ل أ م و ا ج وازداد الموقف ش د ة وسوءا حين اتجهت سيارتنا إ ل ى الطريق المعاكس و أ خ ذ ت تتجه نحو ش ا ح ن ة أ ق ب ل ت علينا لم يبق على الموت ل إلا, الا لحظات حينها مرت بخاطري امور وذكريات تذكرت أ م ي التي ودعتها في الصباح على أ ن أ في... ر ج ع إ ل ي ه ا في المساء قلت في نفسي كيف سيكون حالها وهي تتلقى الخبر قلت تتلقى حالها الخبر في نفسي كيف سيكون حالها وهي تتلقى الخبر. مر بي شريط حياتي ا ل م ا ض ي ة في لحظات أ خ ذ ت أ ر د د باسم الله لا إ ل ه إ ل ا الله الله أ ك ب ر لا إ ل ه إ ل ا ا ن سبحانك إ ن ي كنت من الظالم أ خ ذ ت أ ر د د لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت سبحانك إ ن ي كنت من الظالمين أ غ م ض ت عيني بانتظار الاصطدام ثم فتحت عيني ف إ ذ ا بسيارتنا قد مرت من أ م ا م ا ل ش ا ح ن ة التي لم يكن بيننا وبينها إ ل ا خ ط و ا ت سقطت سيارتنا في ح ف ر ة على جانب الطريق وساد ا ل س ي ا ر ة صمت قطعه أ ص و ا ت الذين اجتمعوا حول سيارتنا نزلت من ا ل س ي ا ر ة و أ ن ا أ ر د د الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته س ف ن ت ا ل ص ا ل ح ة الحمد لله الذي وسعت رحمته كل شيء والله ما كان بيننا وبين الموت إ ل ا لحظات اما صاحبي فلم يستطع النزول من ا ل س ي ا ر ة وانكب على وجهه باكيا من ش د ة الموقف و أ ن ا أ ه د ئ من روع ة وبينما نحن على هذه الحال أ ق ب ل علينا شيخان ك ب ي ر ا تزينه مانحا بيضاء وثياب ق ص ي ر ة أ خ ذ و ا يقبلوننا ويهنئوننا ويحمدون الله لنا ب ا ل س ل ا م ة ثم قال أ ح د ه م لنا كلمات ف أ ظ ل أ ذ ك ر ه ا ما حييت ابدا قال كنا خلفكم و ر أ ي ن ا ما حدث لكم ر أ ي ن ا كيف مالت بكم ا ل س ي ا ر ة يمينا ويسارا ثم مروركم أ م ا م ا ل ش ا ك ن ه ونجاتكم من الموت ب أ ع ج و ب ة لا أ ق و ل الا انكم كنتم في ح ف ظ الله ورعايته ولا بد أ ن ك م صليتم الفجر في ج م ا ع ة ف أ ن ت م في ذ م ة الله ولا بد أ ن ك م صليتم الفجر في ج م ا ع ة فانتم في ذ م ة الله يقول ع س د الله قلت في نفسي الحمد لله قلت في نفسي الحمد لله ف أ ن ا ملك سنوات طوال و أ ن ا أ ح ا ب ب على جميع الصلوات في المسجد و ص ل ا ة الفجر خ ا ص ة كم أ ش ع ر ب ا ل أ م ن و ا ل أ م ا ن و ا ل ر ا ح ة والاطمئنان كيف لا وهي حفظ من الله و ض م ا ن س أ ل ت صاحبي أ ي ن صليت الفجر اليوم لم يستطع ا ل إ ج ا ب ة توجه خلف ا ل س ي ا ر ة ت و ب أ ثم صله سبحان الله سبحان الله لم يبق على ص ل ا ة الظهر إ ل ا ق ل ي ل وصاحبي لم يصلي الصبح إ ل ى ا ل آ ن أ ي حياه ة ذ ا وكيف سيكون حاله لو م ا ت على هذه ا ل ح ا ض وفي ذ م ة من سيكون ان ص ل ا ة الفجر تشتكي ف ج ر ا و م ق ا ط ع ة من شباب المسلمين وشيبهم ونسائهم واطفالهم